الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر